أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه بالتابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مِحْبَدًا مِنِّي وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْلُهُ أَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عينها وَلَا تَحْزَنْ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي